Ya ayuhal nasu in kun tum fi raybin min alba'f fa inna khalakna kim min turabin thumma min nutufatin thumma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 ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد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 لزَّت وبَت وَآ بَت منِْ كلُ لزَوج